ذكرى السنين أداء صالح آل سالم على ذكر السنين الطيبات الماضية تجيك على ذكى الطريق اللي يودي قصة أحزاني يشح الوقت في وجه الأمان يا بعد موليك وشوف الحلم يتسقط وراك في وسط بستاني وشوف الحلم يتسقط وراك في وسط بستاني تسقط ملماني بعضها وظن ما يرضيك تشوف أحلام غيرك تسليك يا الحاكم الجني تعالوا غير أحزني فرح يمعذبي يمديك إذا تبغى عن تكفر ذنبك الماضي وتلقني إذا تبغى تكفر ذنبك الماضي وتلقى على ذكرة السنين الماضي يا تجيك على ذكى الطريق اللي يودي قصة أحزني يشح الوقت في وجه الأمان يا بعد مغليك واشوف الحلم يتسقط وراك في وسط بستانيك وشوف الحلم يتصقط ورد في وسط بستاني لي أكثر من سنة يا طيب العشرة وانا نديك ويرجع لي صدا صوتي حزين بله تجباني سؤال ما لقينا له جواب وصيغته تعنيك عليك ترد ولا لا تعيش بقاتل الأماني عليك ترد ولا لا تعيش بقاتل الأماني عدد رأسيك الطيبات الماضية تجيك على ذكى الطريق اللي يودي قصة أحزاني يشح الوقت في وجه الأمان يا بعد مغليك وشوف الحلم يتصقق وراك في وسط بستاني واشوف الحلميت سقط ورد في وسط بستاني انا خبرك لقلبك كبير ودائما وصيك بقلبك حيث قلبك فيه الطيبة انا خبرك بس الوقت قل لي وش سوى فيك انا دور عذر من شان عذرك لا تناساني انا دور عذر من شان عذرك لا تناساني Älä الطريق اللي يودي قصة أحزاني يشح الوقت في وجه الأمان يا بعد مغليك واشوف الحلم يتساقط وراك في وسط بستاني وأشوف الحلم يتصق وراك في وسط بستان